بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الثهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نمتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأمرار يشرفون من كأس كان مزاجها كافورا عين أن يشرف بها عباد الله يفترونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم صلوة الله لا نريد جزاء ولا شكورا إنا نقاف من ربنا يومنا بوسا فمطريرا فوقعهم الله شر ذلك الجوم ولنقاهم نظرة وشرورا وجزعهم بما صبروا جنة حريرا التفين فيها على الأرائف لا يرون فيها شمسا ولا دمريضا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة أكواب كانت مواريرا موارير من فضة قد تروها تكثيرا ويشقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملتان مخلدون إذا رأيتهم حشفتهم لؤلؤا منطورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيفا وملكا كبيرا عليهم دياب سندس حضروا اشتوركم وحلوا من فتة وشتاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء فنسعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك المرعان تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم هاتما أو كفورا واذكر شم ربك بحرة أصيلا ومن الليل فاسبر له وسكف ليلات طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما فقيدا نحن خلقناهم وشددنا عسرهم إذا شئنا ودلنا أخطى لهم تبذيلا إن هذه تذكرة فمن شاء دخل إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله تَعَالَى عَلِيمٌ حَكِيمٌ يُدْرِي لُمَّ في فِي رَحْمَتِهِ وَالْقَالِمِينَ عَدَلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا